الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولا كَهُمْ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذْ أَقْتَافَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَسَدُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأصْلِح بَيْنَهُ مَا فَإِن دَغَت يِشْدهُ مَا علىلَأُخْرثَ قاتِل الَّ تَبَغِي حََّاتَ فيِي أَ إِلَ أَممررِ الل فَإِن أَتْسَصْلِح بَيْنَهُ مَا بِالْعَدَل وأقسطوا إن ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء, ولا نساء خيرًا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فانا هم <تصفيق> الظالمون